أمر الثاني الذي أنبه عليه أنك تجد أهل الباطل يرد بعضهم على بعض فلا يلزم من رد بعضهم على بعض أن الراد على أهل الباطل هو على حق لا لذلك قد ينخدع بعض السلفيين ببعض المخالفين للحق المعاندين إذا رآه يرد مثلا على بعض المخالفين إذا رآه مثلا يحذر من عبد الرحمن عبد الخالق إذا رآه مثلا يحذر من المعربي فيظن أنه سلف لا قال البربهاري لا يوصف الرجل بالسنة حتى تجتمع فيه خصار السنة هذا أمر مهم وأمر دقيق كذا يجد بعضهم يرد على التكفيريين وعلى السياسيين من أهل المظاهرات والانقلابات هو حق في الرد ولكن لا يعني هذا أنه من أهل الحق